أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبار هذه ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كرامه للتنبيه مخاضر إلى ذي ش... شأن ولهذا قال ألا أنبئكم بأكبر قالوا يا رسول الله قال الشرك بالله وهذا اعظم الظلم واكبر الكبائر واشد الذنوب العقوبة لان من يشرك بالله فان الله قد حرم عليه الجنه وماواه النار وما للظالم من الانصار والثاني عقوق الوالدين يعني قطع برهما والوالدان هما الاب والام والواجب على الإنسان أن يضر بهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل فإنه لازم قال وكان متجئا فجلس تعظيما لما سيقول قال على وقول الزور وشهاده الزور وانما عظم النبي صلى الله وسلم أمرها لكثره الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها فارى الناس أن أمرها عظيم كان يتحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ ثم جلس اهتماما بالأمر الا وقول الزور وشهاده الزور الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها قال حتى قلنا ليته سكت وهذا دليل على عظم شهاد الزور وقول الزور فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا لأنه يتضمن كما قلت ظلم نفسه وظلم من شهد له والله موطب قال رحمه الله تعالى باب تحريم عن إنسان بعينه أو دابة عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل ندر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله متفق عليه قال الموالف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ما ابو تحريم لعن معين من ادمين او دافع اللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله فاذا قلت اللهم لعن فلانا فانك تعني ان الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله ولهذا كان لعنه المعين من كبائر الذنوب يعني لا يجوز ان تلعن انسان بعينه فتقول اللهم لعن فلانا او تقول لعنه الله عليك او ما اشبه ذلك حتى لو كان كافرا وهو حي فانه لا يجوز ان تلعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن خلانا اللهم لعن خلانا يعينهم قال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ومن الناس من تاخذه الغيرة فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرا وهذا لا يجوز لأنك لا تدري فلعل الله تعالى أن يهديه وكم من انسان كان من أشد الناس عداوه للمسلمين وللاسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين ونضرب لهذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل الثاني بعد ابي بكر في هذه الأمة كان من ال اعداء الإسلام ففتح الله عليه فاسلم خالد بن وليد كان يقاتل المسلمين في احد وهو من جمله من كر عليهم وجاهمهم اكرم بن أبي جهل وغيرهم من كبار الصحابه الذين كانوا من أول من ألد أعداء المسلمين فهداهم الله عز وجل ولهذا قال ليس لك من الأم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه من الكفار فلا بأس أن نلعنه لأنه ميؤوس من هدايته والعياذ بالله حيث مات على الكفر ولكن من الذي نستبيده من لعنه ربما يدخل هذا أعني لعنه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدروا ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافر الذي مات على الكفر نقول إن لعنتك هي لا فائده منها في الواقع لانه قد استحق الطرد والابعاد عن رحمه الله فليس من اهل رحمه الله ابدا بل هو من اصحاب النار هم فيها خارجون وكذلك ايضا البهائم لا يجوز ان تلعن البهيمه البعير حمار فقرة شاة لا يجوز ان تلعن وسيأتي إن شاء الله في الأحديث ما يبين حكم ذلك افتح الحديث ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد الهتابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدا فهو كما قال مثال ذلك إذا قال الانسان هو يهودي او نصراني ان كان كذا وكذا وكان الامر على خلاف ما يقول فانه كما قال يعني انه يهودي او نصراني صلى الله عليه مثال هذا اخبرنا رجل جاء الينا وقال انه قدم فلان امس قلنا ما هو صحيح قال هو يهودي ان كان ما قدم فتبين أنه لم يقدم والرجل قال هو يهودي متعمدا فيقول فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كما قال كما قال عن نفسه أي أنه يصير يهوديا أو نصرانيا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا من كبائر الذنوب فإن كان غير كالب بأن كان صادقا فإنه ليس لا يلحقه هذا الوعيد لكننا نقول له إذا كنت حالفا فاحلف بالله كما قال النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدر وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد يعني يظن أن الأمر كذلك وتبين أن الأمر على خلاف ما, ما اعتقد فإنه لا يدخل في هذا الوعيد ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على شيء بالله إذا حلف بالله على شيء معتقدا أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا اثم عليه ولا كفاره عليه مثال ذلك لو قال فلان سيقدم غدا متأكد يقولني متاكد والله ليقدمن غدا قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا فخارت عليه لأنه حلف على ظن غير متعمد ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه مع أن هذا الرجل لم يأتي على كل البيوت يفتش فيها لكن حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويأش ان شاء الله فكتبت كما أحكي صحبي رحمه الله تعالى باب تحريم بعينه أن أبي زيد بن الثابت بن الضحاك الله عنه وهو من أهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولا من مؤمن كقتل متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على هذا حديث حديث زيد ابي زيد بن الزبير بن الضحاك رضي الله عنه وهو ان من حلف بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو وهو كما قال والثاني ان من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم يعني اذا قتل الانسان نفسه بشيء فانه يعذب به في جهنم رجل اكل سما ليموت فمات فانه يحسى هذا السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله صائد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلت فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم قتل نفسه برصاص فإنه يعذب بها في جهنم قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب فيها في جهنم. ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطرقها فيكون هو أول من يموت هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب فيما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليس بشهداء لأنهم فعلوا فعلا محرما والشهيد هو الذي يتفرغ الى الله تعالى بفعل ما امره الله به لا بفعل ما نهى عنه والله عز وجل يقول لا تغفلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ويقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم انهم يفعلون ذلك نرجو ان لا يعذبوا لانهم جاهلون متأولون لكنه ليس لهم أجر وليس بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأدم به الله بل ما نهى الله عنه فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيذكرون صف الأعداء من الروم وغير الروم قلنا بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ ليس بقص صحيح انهم على خطر لكن في احتمال احتمال النجاة ولهذا ينجون يدخلون صفوفهم ويقتلون ما شاء الله ثم يرجعون الى الجيش وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوه في وقعة اليمامة فانهم لما وصلوا الى حائط مسيلم الكذاب وجد الباب مغلقا ولم يتمكن من دخوله وكان البراء المالك رضي الله عنه شجاعا أخوة بن المالك كان شجاعا فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب ففعلوا القوم من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخل على مسيلمة في حصنه وفعلا فتح لهم ذا ونجع فلا, فلا يمكن أن نستدل بمثل هذه الوقائع على جواد الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجبخاء ولكن نقول نرجو من الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بما صنعوا لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب فيه في نار جهنم واعلم أنه قد ورد في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فذكر تأبين. فهل يعني ذلك أنه كافر لأنه لا سفك الخلود المؤبد إلا كفار؟ الجواب لا ليس بكافر بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجعله في المغفر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه في مشاقص فقدم إلى رسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه ولكنه لم يصلي عليه وقال صلوا عليه فصلوا عليه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه لا ليس بكامل وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد، فما ذكر في الحديث من ذكر التعبيد إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمراد شدة, شدة التهديد والتنفير من هذا العمل وإلا فليس بك الجملة الثالثة أن لعن المؤمن كقسر يعني إذا قلت للمؤمن لعنك الله فكأنما قتلته لأن اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله ومن طرد وابعد عن رحمه الله صار كالمقتول الذي عجم الحياة الدنيا فإن ذات المطرود المبعد عن رحمه الله حرم حياة الاخره والقاتل يحكم به المقتول للحياه الدنيا واعلم ان لعن المؤمن من كبائر الذنوب وانه لا يحل وان من لعن مؤمنا فان اللعنه تذهب الى الملعون إن كان اهلا لها فقد استحقها وان لم يكن اهلا لها لعن رجعت الى قائلها ولا العياذ بالله فصار هو الملعون المطرود عن رحمه الله والله مؤكد نعم اي الاقرار عن الطعام حتى يموت هذا من قتل نفسه نعم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم عن انسان بعينه او دابه عن ابي زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه وهو من اهل بيعه الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولا من المؤمن كقتله متفق ما وعن أبي وريرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا رواه مسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم عن بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنه الله ولا بغضب ولا بالنار رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ما رحيم سبق الكلام على أول حديث أبي زيد الانتابج الصحاح رضي الله عنه وبقي فيه جملة تركناها وهي قول صلى الله عليه وسلم ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما فيما لا يملك فلم نذر قال لله عليك نذر ان اتصدق بمال فلان فهذا له ولا ينعقد النذر لان مال فلان ليس ملكا له وليعلم ان النذر مكروه نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه النذر وقال انه لا ياتي بخير ولا يرد قضاء وإنما يستقرد به من البخيل، وكثير من الناس يكون عنده المريض أو يضيع له المال فينذر إن شاء الله مريضه أن يصور أو يتصدق أو يحب أو يعتمر أو يفعل شيئا من طاعه ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسال العلماء يريد أن يتخلص مما نذر، وربما يكسر ويترك ما نذر، وهذا خطر خطر عظيم إذا نذرت لله تعالى شيئا على شيء يحققه الله لك ثم تحقق فلم توفي فإن هذا خطر عظيم تجمله قول تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا فلم يتصدق وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كان يكذب يعني القى الله في قلوب النفاق إلى الموت والله. وهذا وعيد شديد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه وما هو في سعة منه وإذا اردت أن يشفي الله مريضا أو يرد مالك فسال الله اللهم أشفي مريضي اللهم رد عليه مالك وليس هناك طريق يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر وعلى كل حال قال اهل العين رحمه الله إن النذر أخساء النذر الأول نذر الطاعة أن ينذر الإنسان يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر ان يطيع الله فلذل وسواء كان معلقا على شر أو غير معلق الثاني نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به مثل أن ينذر الإنسان أن لا يحلم فلان وفلان من المؤمنين الذين لا يهجرون لكن صار بينه وبين عداوة يعني منع. قال لله علي نذر ما اكل فلان او لله علي نذر ما ازور اخي قريب او ما اشبهه هذه معصيه حرام ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي ولكن ماذا يكون يجب عليه أن يكفر كفاره الله الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاء اللجاج والغضب وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحذر أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول لله علي نذر على هذا وكذا يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع ما أراد النذر لكن أراد, أراد معنى لإنسان فهذا مخير بين فعله إن كان فعلا أو تركه إن كان تركا وبين كفارة دمين مثاله أن يقول لله علي ناظر لا ألبس هذا الثوب. نقول الآن في الخيار شئت البس وكفر كفارة يمين شئت ثلاثة البس ولا كفارة عليك القسم الرابع النذر المطلق اللي ما في شيء قال الإنسان قال لله عليه نذر فقره فهذا عليك كفاره يمين لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كفاره النذر اذا لم يسمى كفاره يمين والحاصل انه لا ينبغي للانسان ان ينذر الخير ياتي بدون نذر والقضاء لا يرد بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير ولا يرق قضاءه وكم من الأناس الآن يسألون يقوم هذا البعض البعضهم نذرت إن شف الله مريض إلى أصر من شرين متتابعين لن ندح حدك هذا إذا شف الله مريضا لزمه أن نصر من شرين بعض الناس يقول إذا نذرت إن شف الله مريضا أن أذبح سبع من الذب يقول لن ندح إن شاء الله مريضا لازمه أن يردح سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا أقل منها شيئا النذر إن رد غائبا فإنه يذبح شاتا ما نهدا لكن لو رد الله غائب وجب عليه أن يذبح شاتا ويتصدق بها ولا يأقل منها شيئا فاترك النذر لك اذا نظر فقاعه وجب عليك أن تبي بما نظره والله لا الله رحيم الحمد لله ربنا انمينا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلا عنه بلامه الله ولا بغضب ولا بالنار رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن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 فإذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي نعم فان كان اهلا لذلك والا رجعت الى قائل يا رواه ابو داود وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاله وامرات من الأنصار على ناقة فضجرت فلانتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوا فإنها ملعونة قال عمران فكأني اراها الآن تمشي بالناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم. نعم هذه حديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه بروت في كتاب ريا الصالحين في التحذير من اللعن فمنها حديث سمرة بن جندب. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب ولا بالنار يعني لا يلعن, بعضكم لا يلعن بعضكم بعضاً بلعنة الله فيقول لصاحبه لعنة الله ولا بغضب فيقول غضب الله عليك ولا بالنار فيقول أدخلك الله النار كل هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد يقال لمن لا يستحقه وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالفذي وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان فلا يكون طعانا يطعن بالناس بانسابهم او بأعراضهم او بشكلهم وهيئاتهم او بأمالهم ولا باللعان الذي ليس له هم الا اللعن كل كلمه لعنك الله قل كذا لعنك الله ليش قلت كذا او يقول لاولاده لعنكم الله هاتوا هذا او ما اشبه ذلك فالمؤمن ليس باللعن ولا بالفاحش الفاحش الذي يفحش بكلامه بصراخ او نحو ذلك ولا بالبذل الذي يعتدي على غيره فالمؤمن مؤمن مسالم ليس عنده فحش في قول ولا فعل ولا غير ذلك لانه مؤمن وكذلك حديث اللعنه ان الإنسان اذا لعن شخصا أو شيئا من الأشياء سائدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق الأرض دونها أبواب دونها ثم تذهب يمينا وشمالا ثم ترجع إلى الذي لعن فإن كان اهلا لها فقد استحقها وإلا رجعت إلى قائدها وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلا لللعن فإنها فإن اللعنة تتجول في السماء والأرض والأمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلا ثم لا ترحل إمرأة من حصيل إمرأة كانت على بعيد اللعنة فضجرت منها وتعبت وسائمت ولعنتها قالت لعنة الله فسمع ذلك النبي صلى الله عليه فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامر ان اخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتعرى يعني البعير ثم تثرب قال فلقد رايتها في الناس لا لا لها احد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تثرب وهذا من باب التعزير تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تسحق اللعن ولهذا قال لا تصحبنا دابة ملعونه لأن هذه المرأة لعنتها والملعون لا ينبغي أن يكون أن يستعمل فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركها فيكون هذا تعزيرا للمراه التي لعنت هذه الدابه وهلات السحر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا انمينا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز لأصحاب المعاصي غير المعينين قال الله تعالى ألا نعمه الله على الظالمين وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وثبت بالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اللاصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودا وانه قال لعن الله السارق يسرق البيضه وانه قال لعن الله من لعن والداه ولعن الله من ذبح لغير الله وانه قال من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وأما قَالَ اللهم العريل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأما قال لَعَنَ الله اليهود اتخذوا القبور عن بيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الالفاظ في الصحيح بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في احدهما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين لما ذكر تحريم لعن المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصا معينا ولو كان كافرا دام حيا لانك لا تنظر أن الله يهديه عز وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدا أو مسلم ان كان كافرا عصيا ذكر بعد ذيالي رحمه الله بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين لأن هناك فرقا بين المعين وبين العام فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخص بعينه، ثم استدل بآيات واحاديث رحمه الله منها قول الله تعالى ألا نعنف الله على الظالمين وقوله فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وعلى هذا فيجوز ان تقول اللهم لعن الظالمين على سبيل العموم مع شخص واحد معين فيشمل كل كل ظالم وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لعن الواصله والمستوصل وهذا في النساء الواصله التي تصل الشعر بشعر اخر حتى يرى شعرها وكأنه قوي أو كأنه تخيل يعني منتشر والمستوصلة التي تطلب من يصل ذلك من يصل هذا فهاتان امراتان ملعونتان على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آل وسلم الواصلة والمستوصلة لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى وامرأة معينة تطلب من يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة لا يجوز مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة كذا عموما لكن لو قتل الإنسان في معركة في جهاده سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد في او أو نشهد له بالجنة لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر وكذلك وضرب الأموان رحمه الله امثله لذلك منها لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها وذلك في الجيران إذا كان إنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم الحدود دخل شيئا من أرض جاره إلى, إلى أرضه فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مع كونه ملعونا والعياد بالله سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من, من أرض جاره يحمله, يحمله على عنق من سبع أراضيه قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضي نسأل الله العافيه ونعوذ بالله من الخلد والعار ياتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما ادخله من أراضي غيره من سبع اراضي وكذلك ايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه اذا انسان قال والده ذمه لعنه الله او لعنه الله او عليك لعنه الله فانه مستحق لنعمه الله لان الوالدين حقهم البر والاحسان ولين القول فاذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من لعن والدين فيجوز ان تقول اللهم لعن من لعن والدين كذلك المصورون لعن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المصورين فيجوز أن تقول اللهم لعن كل مصور لأن, لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لعن المصورين وهكذا ما أنت التي ذكرها المؤلف فيفرق بين العام والخاص العام لا يخص أحدا بعينه والخاص هو أن يخص أحدا بعينه فتخصيص أحد بعينه في اللعن <تخصيص> أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز وأما على سبيل العموم فلا بأس ويأتي إن الله الكلام على بقية الامثله التي مثل بها المعلم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز لعن اصحاب المعاصي غير المعينين ثبتت الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله وانه قال لعن الله اكل الربا وانه لعن المصورين بل هذا اخذكم مالكم رحمه الله في بيان جواز لعن اهل المعاصي غير معين. وقد سبق في الباب الذي قبله انه لا يجوز لعن معين ولو كان كافرا اما غير معين بان يلعن اللسان من اتصف بهذه الصفه فهذا لا باس به فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لعن الواصله والمستوصله الواصله هي التي تصل الشعر والمستوصله هي التي تطلب من يصل يعني ان المراه يكون راسها قصيرا وشعرها قليلا فتجعل فتضيف الى راسها شيئا من الشعر لأجل أن يكون طويلا عندما يراه الناس وكثيبا فلعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فعل ذلك وظهر الحديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدا فإنه لا يجوز لها ذلك ومن هذا ما يسمى بالباروكة فإن بعض علمائنا المحققين قالوا إن لبس الباروكة من الوسط وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونه والعياذ بالله. وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء؟ ربما يقال إنه يلحق بذلك، لأن المرأة تضع شيئا يجن العينه يجعل عينها كأنها عين إنسانة اخرى إما إلى حمراء أو حتى اتسننت بعضنا بعضهم يقولون إنه يجعلون يجعلون عدسات لونها اخضر بعضها لونها ازرق وما اشبه ذلك فالاحتياط ان يقال انها تلحق بذلك لانه لا فرق بينها وبين الشعر فان قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت قلنا وكذلك وصف الشعر لا يثبت فلهذا اخشى ان يكونا حال أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوسط ثم إنه ثبت للناحة الطبية أنها مضرة بالعين، وإن كان ضررها لا يرى في المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل قال وثبت أنه لعن آكل الربا يعني وموكلة لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة آكله وهو الذي يأخذ الربا وموكله وهو الذي يعطي الربا وشاهديه وهما الذين يشهدان به وكاتبه الذي يكتب بين المرابين كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآلاءه وسلم لكن لا يجوز إذا رأيت شخصا يبيع بالربا لا يجوز أن تقول لعنك الله فلتقول على سبيل العموم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لأن هناك فرقا بين التعين وبين التعميم فالتعميم لا باس به لكن التخصيص لا يجوز. كذلك ثبت عن أنه لعن المصورين لكن ليس كل المصور بل المراد من صور ما فيه روح إذا صور الإنسان ما فيه روح كآدمي وفرس وأسد وذئب وحشرات وما اشبه ذلك اذا صورها فانه حرام عليه لا يجوز بل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلك ان تقول اللهم ملعن المصورين لكن لا تقول العن فلانا ولو كان يصور لانه مخصوص تعين لا يجب. تعين لا يجب. ثم ان الصوره التي يحكم هي الصور التي على سبيل التمثال يعني يصنع الإنسان من العجين أو من أو من الجص او من الجبس أو غيرها من المواد يصنع صورة على صورة يصنع شيئا على صورة انسان او حيوان هذا حرام وأما الاشجار وشبهها فإنه لا باس بها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الانسان فلا باس به قطعا مثل أن يصور سياره أو قصرا أو قصرا أو ما اشبه ذلك واختلف العلماء رحمهم الله في التصوير الرقم يعني التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك فمن العلماء من قال لا باس به واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تسكن بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. فقالوا إلا رقم في ثوب هذا ان الكرسم باليد على على ورقة أو على ثوب أو ما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه, أنه لا لا حتى الرقم في الثوب أو في الورقة لا يجوز أن تصور صورة بيدك وأما الصورة بالآله الترافية الفورية فهذه ليست ما التصوير في شيء. ولا تدخل في قول رسول كل مصور في النار لأنك لم تصور في الواقع فأنت لم تخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الفم إنما صلقت ضوءا معينا إذا قابله جسم انطبع في الواقع دون أن ترسم العين والأنف والشفا وما وليس هذا وليس هذا بتخطيط للمصور بالآله ويقول على ذلك دلالة واضحة تبين بالخم أنك لو كتبت لو كتبت رسالة إلى إنسان في قلمك يدك ثم أدخلتها في الآلة المصوره وخرجت الصوره هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه الأول الجواب الثاني بلا شك ولهذا يمكن أن نحرك هذه الآلة آلة تصميم يمكن أن نحركها رجل أعمى فهتصدر صوت الكتاب، فليس هذا المتعلق، إنما يقال هذا الذي صور صورة تعارفية، إذا كان لمقصد الحرام صار حرام صار حراما من باب تحريم الوسائل، وإذا كان لمقصد جائز ما هي جائز، ولا يقال أن المصور النار، فلذلك يجب التنبه للفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير، كما فرق بذلك أهل العلم. كما فرق بين ذلك اهل العلم ففي عبارة زادة المستقنع كتاب الفقه المعروف قال يحكم التصوير واستعماله ففرق بين الاستعمال وبين التصوير فنحن نقول هذه الصورة الاختغارية لا تدخل بالأفضل الحديث تصوير، لكن إذا, إذا صورها الإنسان يعتقدها على وجه محرم صارت حرام من باب تحرين الوسائل. هؤلاء ثلاثة لعنهم من رسول عليه الصلاة والسلام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 هذا باب عقده النووي رحمه الله في الرياض الصالحين ليبين فيه ان اللعن الذي ليس على معين لا بأس به وذكر امثله منها من ذلك من سبق منها ثلاثه وها هنا اليوم ناخذ ثلاثه ايضا منها قول النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الارض يعني حدودا مثل ان يكون الإنسان له جار فيأتي الإنسان فيدخل من داره جاء من ارض جاره على ارضه فيوسع ارضه ويضيق ارض صاحبه ارض جاره فهذا منهي لعنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة نسبة أرضه وإذا كان هذا في من غير حدود الأرض يعني المراسيم فكيف بمن أخذ الأرض كلها واشتاحها والعلاد بالله فهو أولى باللعن والطرد عن رحمه الله كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم، يأخذونها بالباطل ويدعون أنها لهم، وربما يكون بشهود زور يشهدون لهم، فيحكم لهم بذلك، فيدخلون في اللعنة، ويوم القيامه يأكلون بها مطوقين بها في أعناقهم صلى الله عليه امام أمام عباد الله، وكذلك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيرة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والسارق هو الذي يأخذ المال بحفية من حرز مثله مثل الناس في الليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق هذا السارق إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ما نسويه من الدراهم أو من المتاع فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكفر لقول الله تعالى والسارق والسارقه تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ولا فرق بين أن يكون السارق شريفاً أو وضيعا أو ذكرا أو أنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة المسلومية التي كانت تستعين المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأهم قريشا ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فطلبوا من اسامه بن زيد أن يشفع برفع العقوبه العقوبة عنها فاقتطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما من قبلكم أنهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده أقسم عليه الصلاه والسلام انه لو سرقت ابنته فاطمه اشرف النساء نسبا لقطع يده ولكن هذا الحريث الذي اشار اليه النووي رحمه الله في ديار يقول يسرق البيضه والبيضه لا تبلغ نصاب السرقه لان نصاب السرقه ربع دينار فكيف قال يسرق البيضه فتقطع يده ويسر الحبل فتقطع يده قال بعض العلماء إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس التي يجعلها الانسان عند القتال على رأسه تقيه السهاء وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرفأ حتى لا تأخذ الأمواج وهو أيضا قيمه وقال بعض العلماء المراد بالبيضة بيضة الدجاج لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أطلقها والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاج والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب وما اشبه ذلك ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقط يده لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ على سرقة الغالب المثمن فقطعت يده وهذا اقرب الى الصواب ان السارق والعياذ بالله اذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق, فسرق الشيء الكثير فتقطع يده الثالث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه سواء كانت الام او الاب يقول لابيه لعنه الله عليك او لأمه ولكن الصحابه قالوا يا رسول الله اي لعن الرجل الوالديه هذا امر ما يمكن قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه يعني يتنازع اثنان فيقول احدهم الاخر لعن الله والديك فيقول الثاني بل أنت لعن الله والديك فلما كان هو السبب بأن يلعن الآخر والديه اعطي حكم من لعن والديه مباشرة فهذه ثلاث أشياء لعنها. لعنه لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل يمكن أن تاتي الى الشخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله الجواب لا لا يخز أن تلعنه وهو معين أو سمعت انسان العنواجية التي تقول لعنة الله ما يقف على حرام لكن تقول له اتق الله فإن الله لعن من فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض وتقول للثاني الثالث اتق الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الثالث يستق البيضة ويستق الحبل وتقول للثالث اتق الله لا تلعن والديك لا تكون سببا في لعنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن وارديك أما أنت نصر عليك عين تقول لعنة في الله أو أنت ملعون فهذا حرام ولا يجوز لانه مفرق بين العام وبين الخاص والله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز لعني أصحاب المعاصي غير المعينين ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وانه قال اللهم ادع الرعلا والاكوان وعصيه عصوا الله ورسوله بسم الله هذه هؤلاء ثلاث انواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم وقد سبق انه لا يجوز لعن معين ولو كان كافرا لان لا يجوز أن تقول اللهم لعن فلان وإن كان كافرا لكن على العموم وردت احاديث في اصناف متعدده سبق منها ما سبق ويلحق منها ما يلحق ان شاء الله ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وذلك ان الذبح لغير الله شرك لانه عباده وعباده اذا صرفها الانسان لغير الله كان مشركا قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال تعالى فصل لربك وانحر فامر بالصلاه وامر بالنحر وان ذلك لله عز وجل فكما ان من صلى لغير الله فهو مشرك فمن ذبح لغير الله فهو مشرك وهذا إذا وقع الذبح عباده وتقربا وتعظيما اما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الاكرام كاكرام الضيف مثلا لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحه من اجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بل هذا من ما يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه اله وسلم من كان يؤمن بالله الله الاخر بل فليكرم جار فليكرم ضيفه وإذا كان من إكرام الضيف أن تذبح له ذبيحه إكراما لقدومه فهذا مما يؤمر به وتارثا يذبح لغير الله يعني لقصة الأكل إنسان يريد أن يأكل فدا فدبح ذبيح يريد بها الأكل هذا ايضا ليس بشرب هذا أمر عادي ياكله الانسان طعاما لكن الشرك إذا دبحوا تعبدا وتقربا وتعظيما مثل ما يفعل بعض الناس بملوكهم أو رؤسائهم أو علمائهم إذا إذا أقبل ذبح الذبيحة بوجهه إكراما وتعظيما هذا الشرك أكبر مخرج للمله الملة وهذا مع كونه شركا حرم الله على فاعله الجنة ومواه النار ومال الظالمين من أنصار هو أيضا ملعون فاعل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ومن ذلك أيضا ما ذكره بقوله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه العنف الله والملائكة والناس أجمعين من أحدث فيها في المدينة حدثا أو آوى محدثاً والحدث هنا يراد به شيئاً الأول البدعة فمن ابتدع فيها بدعة فإن فقد أحدث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله فمن أحدث فيها حدثا أي ابتدع في دين الله ما لم يشرع الله في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني استحق لعنه كل لعنة والعياذ بالله لأن المدينة مدينة السنة مدينة النبوة فكيف يحدث فيها الحدث؟ المضاد لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنوع الثاني من الحدث الفتنه أن يحدث فيها فتنه بين المسلمين سواء ادت إلى إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعا أما من أحدث معصية عصى الله فيها في المدينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد بل يقال إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين إما بدعه واما فتي هذا عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين نعم نعم الثالث اللهم اللعن لعن واذكوان وعصي وعصيه عصوا الله ورسوله هؤلاء قذائف من العرب حصل منهم عدوان على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فادعى عليهم رسول الله اللعنه اللهم العنهم ولم يرعن شخصا معينا فاللعن القبيلة في كلها والمراد من حدث منهم هذا الحدث وهو الاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة لقول الله تعالى ولا تزروا وظرقوا وسأخر والله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 وأنه لعلى المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما وساذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب شاء الله تعالى ذكر مبارك رحمه, رحمه, رحمه الله بقيه الاصناف التي يجوز الدعاء لها على سبيل العموم منها لعنه قوله صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اليهود هم أتباع موسى والنصارى هم اتباع لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم وعرفوا ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق ما علمهم به وعيعدوا بالله وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعنه إياه في قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني أنهم يبنون المساجد على قبور انبيائه ويصلون فيها فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان من اليهود أو من النصارى أو من يدعي انه مسلم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بني المسجد على القبر ولو صلى اللسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته باطله محرمة يجب عليه اعادتها وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه أما لو كان المسجد قائما ثم دفن به أحد من, من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس ولا جزء إبطار لأن المساجد لم تبن ليقبر فيها إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وإذا شككنا هل بني القبر أو هل بني المسجد اولا ودفن فيه الميت أو دفن الميت ثم بني عليه المسجد فالاحتياط أن لا يصلي فيه الأسلام وأن يبتعد عنه لأن لا يعادل رسلاته للخطر فإن قال قائل ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه الآن في المسجد فالجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد وإنما جفن في بيته ولم يبن عليه المسجد بل كان المسجد قائم من أول ولكنهم محتاج لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من جانب الذي عن يسار مستقبل القبلة، وكأنه والله اعلم في الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله فبقي المسجد فبقي القبر في مقصورته في البيت منفصلا عن المسجد بينه وبينه جدار ثم بعد ان شاء الله عز وجل ان يسلط رجلين يريدان ان يستخرجا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثقا او يجعله في متحف او ما ندري وذلك ان احد الخلفاء جاءه ات في الليل وقال له أدرك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين يعني في عيونهما زغرا فجاءه مرة ومرتين وثلاث ففزع الخليفة ثم ارتحل من من بلده إلى المدينة فزعا مسرعا فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة وليمة عظيمة طعام وقال لوليها على المدينة أدعني جميع اهل المدينة فدعاه وهذا الخليفة ينظر في القالح في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام ثم أمر أن يدعوا مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين فقال لواليها المدينة لماذا لم تدعوا المدينة؟ فالمدينة قد كلهم دعوا لم يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاء وهما معتكفان في المسجد فقال هاتف فجاء بهما, بهما وإذاهما على الوصف الذي قيل له في المنا فأمر أن يبحث عن حالهما فإذاهما في الليل ينقبان خنجقا من أسفل الأرض وإذاهما قريبان من القبر فأمر بقصرهما ثم أمر أن يحفر القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدراء فاصبح القبر منفردا تماما عن المسجد ليس في المسجد ولم يبنى عليه المسجد فهذا هو الجواب عما يشبه به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوته يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنهم رأى هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يتشبه بالمرأة في لباسه يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء. ومن ذلك أن يضع الباروك على على رأسه كأنهم رأه. ومن ذلك أيضا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في ساعات. لان النساء لهن ساعات خاصه وللرجال ساعات خاصه فيلبس الرجل ساعه المراه واما الهيئه فان يتمكد ويتورث واذا قام يمشي كانه امراه هذا ايضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمهم ان يتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب وتشبه المرأة بالرجل كذلك، من كبائر الذنوب لأن تتشبه به كل قوت تتكلم كما يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونظرات أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقص حتى يرتبع عن كتفيه، أو كذلك تلبس من الساعات والثياب لباس الرجل فكل هذا من كبائر الذنوب والمرأة في تفادى ذلك فإنها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن هل إذا رأينا رجلا معينا متشبها بامرأة هل نقول لعنة الله؟ لا ما نقول لعنة الله. نعوذ ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك المرأة. لأن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان كافرا فكيف إذا كان فاسقا فإنه لا جزان لكن تقول من تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون ومن تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونه هكذا على سبيل العموم والله مرد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى سباب تحريم سب المسلم بغير حق قال الله تعالى لا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه قال المؤلف رحمه الله من كتاب رياض الصالحين باب تحريم سباب المسلم بغير حق سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره اما اذا كان في غيبته فهو غيبه ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا وبهتان واثم مبين الذين مبتدا فقد احتملوا خبر المبتدا المعنى ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة الذين اذيا أو الذين الذين فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبه والعياذ بالله وهذا يشمل كل أذية سواء كان في قول أو بالفعل وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر عثما فأذية القريب ليست كأذية البعيد وأذية الجار ليست كأذية غير الجار وأذية من له حق عليك ليس كأذية من لا حق له عليك المهم أن الأذية يتفاوت إذمها وجرمها بحسب المؤدى والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون تيران في المضايقات على العورات وغير ذلك وهذا من أعظم ما يكون من قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن هذه المرة قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه يعني ظلمه وغشمه وقوله تعالى بغير ما يفهم منها أنه إذا أودي المؤمن بما اكتسبه فليس في ذلك بأس يعني لو اذيت إنسانا رد على فعل له عذاك فاديت فلا باس او اوذي الانسان لاقامه حد لله عز وجل او اوذي لاداء حق عليه ابا ان يقوم به فلا باس بل قد امر الله تعالى باللذين ياتيان الفحش فقال واللذان ياتيان منكم فاذوهما فامر بايذائهما فإن تاب واعرض واصلح فاذوهم فأرادنه وهذا قبل أن يشرح قتل الفاعل والمفول به في اللواط كان الموقف الأول لا يجلد ولا يقتل لكن نود حتى يتوفر. ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع الصحابة على ذلك. ثم نكرم المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا يدل على ان الفسق اهون من الكفر لانه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرا المقاتلة جعلها كفرا فعلى هذا اذا سب المسلم أخاه صار هذا السابق فاسقا لا تقبل شهادته ولا ولا يجعل له ولا, ولا على بنته لا ما يزوج ولا ابنته لانه صار فاسقا ولا يصح ان يكون اماما للمسلمين ولا يصح ان يكون مؤذنا هذا قال كثير من العلماء رحمهم الله وفي بعض المسائل هذا خلاف لكن المهم أن من سب اخاه فانه يقصد أما من قاتله فانه يكفر ان استحل المقاتله بغير حق فهو كافر كفرا مخرجا عن المله وانما استحلها ولكن لهوى في نفسه فانه يقوم كافرا لكنه كفر لا يخرج من الملة والدليل على ذلك قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصبحوا بينهما بين دعاهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حجاجتها الى عند الله فانصهروا بينهما بالعدل واقسطوا الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوتكم فجعل الله الطائفتين المختلفتين اقوته للطائفه المصلحه وهذا يدل على انهما لا يخرجان من الايمان لكنه كفر دون كفر والله محب. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلا البادي منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه لام في باب تحليم سباب المسلم بغير حق عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء اخاه بالكفر أو القسط عاد عليه ما لم يكن صاحبه كذلك يعني اذا قلت لانسان انت فاسق او يا فاسق صرت انت الفاسق الا اذا كان هو كذلك وهكذا من كفر احدا وقال أن كافر أو, أو يا كافر وليس كذلك صار القائل هو الكافر وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفه وعلى هذا فلا يحل الانسان أن يقول لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلان فاسق إلا إذا كان كذلك وأراد أن يحذر منه فلا بأس وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر فإنه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا وفي التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر فيه بعض الناس والعيادي بالله يكفر على أجنشه يقول هذا كفر وهذا فس وما اشبه ذلك واما الحديث الثاني في درس اليوم فوعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما المستبان مرتد وما مبتدا الثاني وفعل البادي خبر المبتدا الثاني والجمله خبر المبتدا الاول والمعنى أن المستبان إذا تسابى وتشاتما في كلام سيء فإن أجتم على الباب منهما ما قال فعل الباب منهما ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى صار عليه وبهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدى ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببا للشر فإنه يناله من شر ما قال فعلى البادئ منه ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه وإن أخذ بحقه بدون زيادة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 اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرد قال اضربوه قال ابو هريره فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه سنعرض في هذه بقية الأحاديث في باب تحديد المسلم بغير حق وقد سبق حديث حديثاني حديث ابن مسعود وحديث أبي هريره رضي الله عنه في هذا الموضوع أما الحديث الثالث فهو عن أبي هرائح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اوتي برجل قد شرب يعني قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها والخمر كل ما أسلم فهو خمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من ذلك كل ما أسكر فهو خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. والإسكار هو تغطية العقل على وجه الندى والطرق. ليس مجرد تغطية العقل، ولهذا البنج ليس مسكرا وإن كان يغطي العقل والمبنج لا يدري ماذا حصل له لكن الخمر نسال الله العافيه يجد الانسان من السكر لذة وطربا ونشوه حتى يتصور أنه ملك من الملوك وانه فوق الثريا وما اشبه ذلك كما قيل في هذا ونشربها فتتركنا ملوك وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأاه النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه فقال له حمزة وهو سكران هل أنتم إلا عبيد أبي وهذه كلمة بشعة لكنه سكران والسكران لا يؤاخذ بما يقول وهذا قبل أن ينزل أن ينزل تحريم الخمر وكان الخمر على اربع مراحل المرحله الاولى الاباحه ان الله اباحه للعباد اباحه صريحه فقال تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا